فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ أَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ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 YEHBUL LIMAN YASHAAU INAATHA WA YEHBUL LIMAN YASHAAU DUKUR AW YUZAWWIJUHUM DUKRANA WA INAATHA WA YAJAALU MAN YASHAAU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 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَ الْكِتَابُ كِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عبادنا